يخادِعون اللهه والَّذينَ آمن وَما يَخدَعونَ إِلَّا أَم فسَهُم وَمَا يَشعرون فِي قُلوبِهِم مَ رَض فَسَادَب اللههُ م رَضَو وَلَهُم عَذاَب أَلم بماَا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 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض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 استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك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 قالوا سُبَحَلَكَ ل إِلَّ للَناَا إِا مَا عَم تَنَ إَِّكَ أَنْتَ الْعَِيم الْحَكِيم قَالَ يَا آدمَمُ أَن بِهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلََّا أَن بَأهُم بِأَسْمائِهِمْ قَا أَلَمْ أقل لكم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 وَأُوفِ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا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 تَعمرونَ الناسا سَبِالبِرّ وَتَن سَونَ أَافُسَكُم وَأَنتُم تَتلْلونَ الكِتاباب أَفَلَا تَعطِلون وَاسْتَعينوا بالِالصَّبرِ والالصَّلااتِ وَإِ غَالَكَبَةٌ إِللاا عَ الْخاشِعين الذيذينَ يَظّونَ أنهُ ل قَُبِّهِم وَنهُم إلَ راجِعون.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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْنَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بَعْدِ موتكم لعلكم تشكرون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 فَدَعُ أَنا رَبَّكَ يُخْرِرج لَنا مَِّ تُم بِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَنِهَا وَوقِتَّ إِهَا وَفُومِهَا وَوعدَسِهَا وَبَصَلِهَا قالَاأَتَسْتَبَذلُونَ الذي هو وَأَدْنَا بِالَّذ هو خَيير إِهْ بِقُ مِصَْف فَإِذَّ لَكُمَّ سَألْلتُم.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِيهَا وَلَا تَسْتَطِيعُونَ فَاقْتُلُوا تَارًا مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لَا تَقْتُلُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ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 وَإذاَا لَُ الذيينَ آمَنُوا قالَاوا آممَ وَإذاَا خَلَ بَعْضُهُمْ إ بَعْ وَإذاَا خَلَ بَعْضُهُم إ بَعْضٍ قالوا أَتُحَدّسُونَهُم بِمَا فَتحَذ اللهَّهُ عَلَْكُم قالوا أأَتُ حَدّثونَهُم بِمَا فَتتحَ اللهَّهُ عَلَييكُمْ لنحان ججكُمْ بِهِ عذَ رَبّكُمْ أَفَلاَا تَعقِلون أَولاَا يَعْلَونَ أن اللهَّه يعلَمُ مَا يُصِقونَ وَماَا يُعْلِنون وَمنِنْهُم أُّونَ لا يَعْلَونًا كِتابَ إِللاا آممانانيةَ وَإِنهُم إِللاا يَظُّون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَا قَبَلِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 غَضَب وَلِكَافِرِينَ عذاابُ مُهين وَإِلَ قلَ لهُم آمِنوا بِمَاأَزَل اللهَّ قالوا قالوا نُؤمِنُوا بماء زِذ عَلَين وَيَكفُرُون بِمَا وَر أَهُ وَهُو الحَقّمُ صَدِق لم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا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 واتبعوا ما تاتى الشياطين على منك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل وما انزل على الملكين ببابل نهاروت ومروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر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 وقال سنصر ليست اليهود على شيء وهم يتيون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ فثمنه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 فَلا توتُ إِلَّا وَأَتُم مُصْنِمونون أَمْكُنتُم شهَدَاأَِذْ حَذرَ يعقُوبَ الْ الموْوتُ إذ قاللَِ بَلهِ مَا تَعْبدُونَ مِنْ بَعْد قالوا قالوا نَعبدُ إهك وَإِلَ بَِكَ إِبَرَاهِمَ وَإسْمَائِين وَإِسْحَا قَ إلَاحِذَ وَنَحْنُ لَهُ مسلْمونون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 فَإِنَّ أُمَّتَهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي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 وَماَا جَعلن الْ القِبلَةََّتِكُ تَعَلَيْهَا إِلَّا لِنَعلَمَمََتَّ بِعروَسُول مِ م يَو قَِبُ على عقببَي وَإِن كََت لَ كبيرةً إلَّا عَ الذيَّذينَ هَدَ اللهَّ وَمَا كانَانَ اللهَّهُ لضيع إمَانَكُمْ إِ اللهَّه بَِّا سِنَ رعُوفُ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 وَمَا بَعْضهُم بتَابِ قِ بِنَ تَبَعْ وَلَإِن التَّبَعتَهُ أَهُمْ مِنْ بَعْدمَا جَاءكَ منِنَ العِلْمِ إكَ إِذَا إِكَ إذ الَّمَ الظَّالِمينَّذ رَ آتَيْنهُ كِتابََ يَعْرفونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ أَبنَاهُم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 إن الله على كُلِّ شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما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 كَمَا ارْسَلنا فِيكُمْ رَسولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون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 وَل نَبِل وََّكُم بِشَيءِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَص مِنَ الأأَمْوَالِ وَالْأَمفُسِ وَالتَّبَرات وَبَشِّرِ الصَّابِرينََّذينَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةُ قَاوا قالَاُوا إِا لَِّهِ وَإَِّ إلَيهِ راجعون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 أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ, لآيات لِقَوْمٍ يَعْطِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دون الله انَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ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 انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإذاَا قِيلَ لَهُُ التَّبِعُ مَا أَزَل اللهَّ قالوا بَلْنتَّبِع مَا الفَنَا عَلَْهِ أَبَأَنا أَلَو كانَانَ أَبَ أَهُم لا يَعطِلونَ شَيْء وَلَا يَحتَدُون وَمثَلُ الذيَّينَ كَفرَواكَ مَثَلِ ال الذيذ يَنعقُوا بِمَا لا يَسمَعُوا إِلَّ دُعَ أَنِد صُّ بُكمٌ عُمْ فَهُم لا يَعْطِلون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 فَمَنِ اقْتَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ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 أُلائكَ الذي نَشتْتَرَوا الضلَلَةَ بِالْهدو العذابَ بِالمَغْفَِ فمَا أأَصْبََهُم على الن ذَلِكَ ب بأن اللهَّه نَزَّل الكِتاب بِالحّ وَإِن الذي نَخدَلَفُ فكتابابِ فِي الكتاب لفي شِقاقٍِ بَغدَ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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم أحل لكم ليلة الصياب الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتدلوا, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ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 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين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 فَذَكُرِ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَامَٰٓئِكُمْ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلۡءَاخِرَةِ وَمَن لَّهُۥ فِى ٱلۡءَاخِرَةِ مِن خَلَٰقٍ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةً وفي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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائجة وقضي الأمر؟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 زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كَنَسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ مِنَ الْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَازَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى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 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَانِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَانِكُمْ أَزْكَى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يثم الرضاعة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 فإن أراد فصالا أن ترضوا منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسددوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَإ قَ قُتمُهَُّ مِن قَبَنِ أَ تََسّهُ وَقدَدَ فَرَدتُم وَقَد فَرَدتُمْ لَهَُّ فَبَةَ فَالِصْفُمَا فَرَدتُم إَِّا أَ يَعفُون إِلَّا أَ يَعفُونَ أَو يَعفُ وَالَّذ بَدهِهِ عقُدَنتُ نِكاح وَأَنْ تَعْفُ أَقََبُون التَّقُوَى وَلَا تَسفَضْللَ بَيينَكُمْ إِ اللهَّهَ بِمَا تَعمَلونَ بَصير حَافِظُوا على الصَّنَواننتِ وَ الصَّلَاتِ الْمُشْطَى وَقومُونَّهِ قالَالتين.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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم, فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثٌ لنا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالُوا يَا مُوسَىٰ قَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ فَاتَّبِعْ الرَّسُولَ وَأَقِمْ لَكَ صَلَاةً ۖ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 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْمَنَازِلَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكُم بِنَهَرٍ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 َ يكثُر بِالطَّعوتِ وَيُؤْمِم بالِاللههِ فَقَستَمسَكَ بِالرروَةٍ أُثق فقدسْ تَسَكَ بِالرروَة أُثْقَالَ في صَامَ لَهَا واللههُ سَمعٌ عَليم الله وَل الذيينَ آمَلوا يُخْرجهُم إَِ الظُل مَاثًا النُور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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته اللهم أسعى من ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم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 قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل ثم اجعل علىات لجبل منه جزءا ثم ادعه ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تمطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوال عليه تراب فأصابه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 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُقُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 وَإِنْ تُخْفُهَا وَتُقْتُهَ الفُقَراء أَفَهُو خَيْرُ لَكُْ فَهُو خَير لكُمْ, لكم وَيكَِّرُ عَكُم مِن سَجِّ آاتِكُمْ بِمَا تَعملونَ خَبير لَ عَلَيْيكَ هُداهُم وَلََِّذ اللهَّه يَحْدمََشَ وَماَا تُمْ فِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَماَا تُمْ فقُول إَِّ بَتِ غَ وَجههِنا وَماَا تُم فِقُوا مِن خَيروفَّائِ لَكُم وَأَتُم لا تُغلْلَمون فقر إَّ لا أحصِوا ف سَبين النهِ لا يستطيعون لا يستطيعُ نَضَربًا ف الأأَربَ يحسَبهُجاهِل أأَغْنيا أمِنَ التعف فيتععرفم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 فلهم أجرهم عند رَبِّهِمْ وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كَمَا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذَلِكَ بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحن الله البيع وحرم الربى فمن جَاءُوهُ مَوْعِظَةً يَرْبُهُ فَانْتَهَى فَانْتَهَى فَلَهُمَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 فَلْيَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِنْ كَانُوا لَصَادِقِينَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تضل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 وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مانا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين